وَإذ قَا رَبّكَ للِلْمَلائكَةِ إِي جَعِلُ فِيأَْرضِ خَلفَةَ قالوا أَتَجعلُ فيِيهَا مَ يُفْسِد فيِيهَا أَتَجعللُ فيِيهَا مَي يُفْسِد فيِيهَا وَيَسْفِكُدّمَا أَونَحْنُنُ سَبّبحُ بِحَمْدِك وَنُقَدسُ لَك قال إني أعلم مَا لا تَعلمُون.